يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا زخر من لا زخر له يا غيث من لا غيث له يا حرز من لا حيرز له يا فخر من لا فخر له يا أين من الله له؟ يا أني سمن لا أني له يا هن يتأمل هن يا من له يا سبحانك يا لا إله إلا الأمان الأمان خلصنا من النار